الإجلالين ولبكرون في أدنى الأرض وهم من بعد ظلمهم سيرنبون في فضل لله الأمر قبل ومن بعد ويومئذ رحمن دينو ظريعا ينصوم من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وعجل المسمى وإن كثيرا من الناس بالقاء لكاشون اولا في الارض فيرون كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كان اجدبن قوم وثم اساءوا الارض وامرنا اثر وعلوا مما نروها وجاءتهم وجاهد فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ عَسَاءُ السُّوءًا أن, أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يضرس المدرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعا شفعا تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخَفَّرُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَانْفَطَرَتْ وَلَا تَسْأَلُكُمْ هِيَ الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين كنتون وحين تحبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشان يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلق من شاؤوا ان تشرون ومن ايات ان قرقلكم من نفسكم اجواجا تسكنون اليها لتسكنوا اليها وكعل بينكم مودة ورحمه ان في ذلك لأ تفسكون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألوانكم وإن في ذلك لا ياتي ومن يسمعون ومن آياته يلبون البر خوفه وطمعه وينزل من السماء ماء وينزل من السماء فيحني به الأرض عند موته إن في ذلك لأ الَّذِي صَنَعَكُمْ وَأَعْطَىٰكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَأَنَّىٰ يَكُونُ لَهُمْ أَن يُحْيُوا مَوْتًا الْأَرْضِ إذا أنتم تخرجون وله من في السماء كل له طالتون وهو الذي يبدع الخلق ثم يعيده وهو أفول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب سَلَامٌ أَنفُسُكُمْ هَلْ لَكُم مِّنْ مَّلَكٍ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فِيمَا تُغْنَاكُمْ فَأَنذِرُهُمْ فِي سَوَاءٍ تَخَافُونَهُ تَخَافُونَ أَن كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل السبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم فأقم وجهك للدين حنيفا إقرأ الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق لا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فتغوا فتعلن أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يفكله بما كانوا به ويقول الناس رحمة فرحوا بها وإن تصدهم شيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يطلقون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك فآتد القربى حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا يرضو في أمواله لا يريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم أل من شركاتكم سبحانه وتعالى عما يشرفون ظهر الفساد في البر والبحر بما تسبت قيد الناس يذيطهم بعض الذين عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المدين من قبل. كان أكثرهم مشيدين، فأقم وجهك للدين القائم قبل أي أشياء يوم لا مرض من الله، يومئذ يصدعون من كفرت عليه كفره، ومن عمل صالٍ. لمهدون لأجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات قبله إنه لا يحب الكافرين ومن آياتي أن يرسل الرياح مبشرات وليديقكم من رحمته وليثبّقهم من رحمته ولتدري الفلك بأمل ولتدشّغم الصبّه ولعلهم تشكون ولقد عصّل من قبل كوسلا إلى قومهم فجاؤه بالبينات, فجاءوهم بالبينات لَتَقْنَعَ مِنَ الَّذينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَفْصاً عَلَيْنَا لَقُلْنَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَ الَّذِي يُشْرِكُ الْرِّيَاحَ تِلْحَاتِهِمْ سَحَاباً فَيَدْبُسُهُ فَيَدْبُسُهُ الْسَمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ فَإِنْ فَتَرَ الْوَدْعَ من خلاله فإذا أطاب به مِنْ خِنَاعِهِ فَإِذَا أَوَادَى بِهِ لَيْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يستبشرون وإن هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا نَارًا فَذُقُوا مِنْ عَذَابِهَا فَرَاَوْا مِنْ فَرَى يَظُنُّونَ مِنْ بَعْدِهِ يَخُرُّونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ وَمَا جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القديم ويوم تقوم الساعة يقسم كذلك كانوا يؤفتون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد نبذتم في كتاب الله لا يوم البعث فماذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس دي ماذا القرآن من كل مكان ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا أنتم إن أنتم إلا مبطلون كذلك يقدر الله ولا يستخفنك الذين لا